ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذقل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 فقال إن هذا إلا سحر يكثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة وما جعلنا أصحابا النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لما ك من المصلين أَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا كَانَ يَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل مرء من منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة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 وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه تصيرا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 وإنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا يصدق ولا يصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى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 نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا الأمرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنبر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما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 بآلية من فرة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فرة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خطر وإستبرق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 تقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم ترديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فوقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت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 وكذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم لقدرنا فنعم القادر ويل يوم يذل المكذبين الم اب نجعل الارض كفاتا احياء واموات وجعلنا فيها واسي شامخات واسقيناكم ما ان فرات وير يوم اذل للمكذبين امطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 وَثَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ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 وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَهَبًا فِيهَا وَحَمِيمًا لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا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 ان للْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُونُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ الرَّقَاقِ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْوَادِ فَتُصْبِحُ هَاضِرَةً كَالْمَدَاهِبِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ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 إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى تأراه الآية الكبرى فكلب وعصى ثم ألب ويسعى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 بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكه فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مغفوعة مطهرة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 وعنبا وقبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإلى جاءت الصاخة يوم يفر الموت من أخيه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 ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس خورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء ربطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي إذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس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 ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظمين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين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 وإنهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون ثم إنهم لصاروا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عذيين وما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 ويطالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من القفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب القفار ما كانوا يفعلون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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ويمبنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن برش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجمرود سلعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 وذكر اسم ربه فصلا بل تؤخرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أذاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 ونمارق مصفوفة وذرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصدت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر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 وثمد الذين جابوا الصخر بالواب وفذعون بالأوتاب الذين طغوا في البلاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إما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 بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاقون على طعام المسكين وتأكلون الدراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب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 إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف رقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليْلِ إ يَشاء وََّهَار إذاَا تَجَلَّ وَماَا خَلَقَ الذكَرَ وَأُفَ إِ سَعيَكُم لَشَدتَّ فأََّا مَنْ أَعطَ والالاتَّق وَصَدقَ بالِحُسْن فَسَن يَِّعُوه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 ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم ضرحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من البولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فآوا ووجدك الله فهدا ووجدك عائلا فاغنى فام اليتيم فلا تقهر وام مسا اذا فنات انهض وام ربك فحدث